يا খিয় দাদা জালার বুধাইন বোরদান উশ গিল খিয়া দাদা জাল বরদানি না قلنا لك يا تادا زعلانا ضربني بخنجره الشامي وبصوابه دق دق عظامي يا ويلي من جرحي وعلامي طول الليل وعيوني سهرانا يا بردين يا بردانا وش قلنا لك يا تادا زعلانا يا بردين يا بردانا وش قلنا لالانا من شفت في مرابع ومحن يرث الصابع وحبيبي والله ما بيع ولا عطاني كنوزك يا سليمانا يا برد عيني يا بردانا وش قل له لك يا دادة زعلانة يا برد يا بردانا وش قل له اش سونا زعلانه لبنايا هم غدود ما لنا غير هواها غايا هل خوف الخوف تكون حبة يا بردين يا بردانا وش قلنا لك يا تادا زعلانا يا بردين يا بردانا وش قلنا لك يا تادا زعلانا يا বুদাইনিয়রদানা উশ গিল না কিয় দাদা জাল না বুদাইনিয়া বর দানা উশ وش قلنا لك يا